Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anadhib wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka faṭahhir war rujzafahjur wa la tamna tastakbir وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ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 سأصليه سقر وما أذراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاق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 وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْجَرِيمِ مَا سَلَكَكُمْ فِي لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائطين وكنا نكذب بيوم الدين Hətə ətənəl yəqin Fəmə tənfəğəm şefaعة الشafi'in Fəmə ləhəm ən التذkirətə məxrəzind Kəən ləhəm həm وَرَتّ مِن قَسْوَر بَل يُرِيد كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَة كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ və məyəzkurun illa əniyəşə Allah və hələrdəqə və hələrdəqə və hələrdə